ألا تطروا في ميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحق ذو العصق والريحان فبأي آلاء ربكما تكلبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين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 ربكما تكلبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعمام فبأي آلاء ربكما تكلبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء يسألوا من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكرّبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكرّبان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 نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكربان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكربان فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ مِإِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانٌ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما تكلبان هذه الجهنم التي يكلم بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكلبان ولمن قاَفَ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتَا، فَبِأيِّ آلٍ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانَ ظَوَاتَ أَثْنَانَ، فَبِأيِّ آلٍ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانَ، فِيهِمَا عِلَانٌ تَجْرِيَانَ، فَبِأيِّ آلٍ يُنْبِئُكُمَا ثَمَرَ النَّبَالِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ آل رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكلبان كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آل ربك تكذبان؟ ومن دونهما جنة فبأي آل آل ربك ما تكلبان مداهمتان فبأي آل آل ربك ما تكلبان فيما عينان ضباختان فبأي آل يَا نُطْبِكُمَا تُكَلَّبَانِ فِيهِمَا فَاتِحَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا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 متكئين على رفرة خضرو وعبقري حسال فبأي آل إربك ما تكذبان تبارك سُرَبِك في الجلال والإكرام.